مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا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 وإِلَىٰ كُلِّ قَرْيَةٍ أَهْلُكْنَاهُمْ لَمَّا وَعَدْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا لِمُقْتَلَبِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَتْ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَغْرِبَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلََّ بَلَ غَمَد مَعَبَينهِ مَ نَ ساحُ تَهُ مَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ سرَبَ فَلَمَّ جَوَزَ قَالَلِ فَتَهُ آتِنَا غَدَ قد لقينا من سفرنا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره سَنخُذُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَلِذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْلُ فَرْتَدَّعَ عَلٰى اٰثَارِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ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 قال قاح حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقت لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قَا لاَا تُ آخِذنيِي بِمَ نَستُ وَل تُ رُحِقُنيِي مِن أَمُ الصّرَ فَمطَلَ قاحََّ إِذَا لَ قِيَاءُلَ مَمْ فَقَتَ لَهُ قَالَ أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا